والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لمتؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم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 اد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يذا الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 117. ونصر من الله وفتح قريب 118. وبشر المؤمنين 119. يا أيها الذين آمنوا 110. كنوا أنصار الله 111. كما قال عيسى بن مريم 112. للحوارين من إلى الله قال الحوارين يريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأنادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين